بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشكو الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أممهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون يقولون من القول وزورا وإن الله لعفور نافور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعود ما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكْ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله قبير بما تعملون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 حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغنبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز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 أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ